من المسجد النبوي الشريف عبر أثير إذاعة نداء الاسلام وشاشة قناة السنة النبوية أسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في هذه الليالي المباركات وهذه الليالي العظيمة مما تبقى من هذا الشهر الكريم اللهم لك الحمد يا الله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد أن بلغتنا هذا الشهر الكريم وها نحن نتقلب في انعمك يا كريم ونتقلب في هذه النعم التي اسديتها يا عظيم يا كريم على الإسلام والمسلمين وها هم أبناء هذه الأمة يعيشون هذه اللحظات وهذا النعيم المقيم في هذه الليالي المباركات التي تزخر بالفضائل والمكرمات لقطات كريمة من داخل اروقه هذا المسجد وخارجه على عباد الله الذين أقبلوا على الله والذين بلأوا هذا المكان يعبدون الله ويتقربون إليه بشتى النعم اللهم تقبلهم يا كريم وتقبلنا معهم يا رحيم واجعل اللهم واجعلها اللهم اياما مباركات وليال فضليات على امه الإسلام والمسلمين عباد الله ينتظرون اذان صلاه العشاء ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ينتظرون رفع الاذان يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال لا ننادى لصالحه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله. Aan an la ilaha illa Allah wereld. anna dat Rasulullah Aan Anna ene de Hij is elf هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة اللهم اتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان نوديا لصلاة العشاء من المسجد النبوي الشريف وقد رفع الأذان بصوت مؤذن الشيخ عبد الرحمن خاشق جيسال الله العلي القدير يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال اللهم آمين يقول النبي الكريم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح ويقول المصطفى عليه الصلاة والسلام من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحد خطيئة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 قال إسباغ الوضوء عن المكاره وكثرة الخطا إلى المساجن وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط, فذلكم الرباط ويقول النبي الكريم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إنها الصلاة عمود الدين لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبزه لا يمنعه ان ينقلب إلى أهله إلا الصلاة الملائكه تصلي على احدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له الله اللهم ارحم وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر ليله صلاه العشاء الى شطر الليل ثم اقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاه منذ انتظرتموها رواه البخاري والذي نفسي بيده لقد هممت الى لقد هممت ان امرى بحطب فيحتطب ثم امر بالصلاه فيؤذن لها ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى رجال فأحرق عليهم بيوتهم كل ذلك في عظم الصلاة وشان الصلاة كيف لا وهي الركن الثاني من أركان الإسلام من صلحت صلاته صلح سائر عمله اللهم تقبل منا صلاتنا واجعلها عملا خالصا لوجهك الكريم يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين عن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن ام مكتوم المؤذن رضي الله عنه انه قال يا رسول الله ان المدينه كثيره الهوام والسباع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فحي هالا ومعنى حي هل بمعنى تعال كل ذلك في عظم الصلاة وحضور الصلاة في المسجد يقول النبي الكريم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله ويقول النبي الكريم من شهد من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة ومن شهد العشاء والفجر في جماعة كان له قيام ليلة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 حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله Istewoo. Istewoo. Allahu akbar. Allahu akbar.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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والشمس وضحاها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 فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ بعث اشقاها فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقَيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ ربهم بذنبهم فَسَوَاهَا وَلَا يَخَافُ عُقَبَاهَا الله أكبر الله يا الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر Allahu akbar. Allahu akbar. is akbar Allah akbar. Alhamdulillah, Rabbil Alhamdulillah, al rahman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 وقلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا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 ولسوف يرضى الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله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 allah akbar. ak bar allah akbar. ak bar allah u allah u Allah no e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 استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك وتعالي تياذ الجلال والإكرام وهكذا يا إخوة في كل مكان قضية شعير صلاة العشاء من المسجد النبوي الشريف أما المصلين فضيلة الشيخ أحمد بن طالب حميد أسأل الله العلي القدير يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال اللهم امين في هذه الأثناء أيها الإخوة الكرام ونحن نستعد ويستعد عباد الله لأداء صلاة التراويح من المسجد النبوي الشريف هذه الصلاة التي تقام في كل ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك وعباد الله يعيشون هذه اللحظات الإيمانية الكريمة بالاستماع لأئمة المسجد النبوي الشريف عبر هذه التلاوات الجميلة التي يستمع عليها المصلون في كل ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم بهذه الأصوات التي تصدح مدوية في الآفاق بآيات الذكر الحكيم من كتاب الله عز وجل هذه الصلاة الكريمة التي تقام في هذا المسجد المبارك والتي نسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم الصالحة من القول والعمل وأن يجعل هذه الأعمال خالصة لوجه الكريم ها هم عباد الله في مسجد النبي الكريم وقد امتلأت ساحاته وأروقته والدور العلوي من هذا المسجد والذي امتلأ بعباد الله من المصلين وكذلك من المعتكفين الذين اعتكفوا لله عز وجل وقد هيئت لهم الأماكن في سطح المسجد النبوي الشريف بهذا التنظيم الجميل وهذا التنظيم المتقن في المسجد النبوي الشريف هذه الجهود المتضافرة هذه الجهود المباركة التي تضافرت عدد من القطاعات الحكومية لخدمة هذا المكان وخدمة المصلين نسأل الله العلي القدير أن يبارك في جهود الجميع اللهم آمين أيها الإخوة الكرام لا يسعنا في نهاية هذا النقل الحي والمباشر من مسجد النبي الكريم عبر شاشة قناتي السنة النبوية وأثير إذاعة لداء الإسلام إلا أن نتقدم بالشكر الجزيري لكم على حسن المتابعة والإصغاء كما يسعدنا أن ننقل لكم تحيات <تصفيق> الإخوة الزملاء في قناة السنة النبوية من الإخراج الأستاذ محمد ابن عدنان صبر وإلى أن نلتقيكم في فترات أخرى قادمة إلى ذلكم الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلاه القيام يفعابكم الله استو استو تراصوا سووا صفوفكم وسدوا الخلل الله اكبر الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما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 وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ من نسائهم ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ من قبل أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 بما عملوا يوم يَوْمَ الْقِيَامَةِ إن الله بكل شيء عليم عَلِيمٌ تر تَرَ الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وَإِذَا جَاءُوكَ حيوك بِمَا لَمْ يحيك بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لولا لَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا حسبهم حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بضارهم شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فليتوكل الْمُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تفسحوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمَنُوا منكم والذين أُوتُوا العلم درجات والله بما تعملون خبير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 لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حدَّ الله ورسوله ولو كانوا, ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الايمان وانيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك الله هم المفلحون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 وحصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايد المؤمنين فاعتبروا يا اولي الادبار ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب نار ذلك بانهم شا قُلِ الله ورسوله وَمَن يُشَاقِقِ الله فَإِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ الله وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ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 ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم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 يَبْتَغُونَ فَضْلًا من الله وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ الله وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ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 والذين جاءوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا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 وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَإِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَإِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصُرُون يَنصَرُونَ لِأَنَّهُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍّ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ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 وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين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 يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر لا الله, الله, الله لمن حمده <Sess> Allah ik ben Amen. AKBAR Allah AKBAR Amen. AKBAR Amen. AKBAR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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء القون اليهم بالموده وقد كفروا وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالموده وأنا أعلم بما أخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكون لكم اعداء او يدهسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون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 إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةِ وَبَيْنَ بيننا وبينكم الْعَداوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِنَّ أَبِي لَمِن قَوْمٍ فَاسِقِينَ إِنَّ أَبِي أَعْمَى وَاتَّخَذَ من الله مِنْ دُونِ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ المصير رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً للذين كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمَّ وَدَّةٌ وَاللَّهُ قَدِيرٌ والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أَن تبروهم وتقسطوا إليهم إِنَّ الله يحب المقسطين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 يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرق ولا يسرق ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتينا ببهتان ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن فبايعهن بالمعروف فب يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يسرقنا ولا يزننا ولا يقتلنا أولادهنا ولا يأتين ببهتان يفترينا ولا يأتين ببهتان يفترينا وبين أيديهم وأرجلهم ولا يعصينك في معروف فبايعهن, فبايعهن فِيهِمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يئس الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ الله أكبر الله أكبر سمع لمن حمد ربنا <todd> Allah de Allah de Allah de Allah de dag de dag الله النابلسي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 يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كمرمقه عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم جنود مرصوص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 تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات يغفر لكم ذنوبكم يغفر لكم يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً, ومساكن طيبة فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ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 فأيّدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين الله أكبر الله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 يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من وقبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤدي من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت, فتمنوا الموت إن صادقين ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنَّه ملاقيكم ثم تردون ثم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 Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. ak rahman rahim Malik Yawm-Deen Iyaka Na'budu Wa Iyaka اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله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 يَخَذُونَ أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَتُبِعَ على قلوبهم فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ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 وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم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 Ya Allah liman hamida Rabbana Allahu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 فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم, يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار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 الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم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 فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا, وأنفقوا خيرا لكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق نفسه فاولئك هم المفلحون ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم, ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمده Allah <liksomality> oh.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 يا ايها النبي اذا طلقت النساء فطلقوهن لعدتهن فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن, إلا ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه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 قد جَعَلَ الله لكل شيء قدرا وَاللائي يسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتن فعدتهن فعدتهن ثلاثة اشهر ولا لم يحضن وأولاة الأحمال أجل أن يضعن حَمْلَهُنَّ ومن يتق الله يجعل له من أَمْرِهِ يسرا ذلك أَمْرُ الله أنزله إِلَيْكُمْ ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أَجْرًا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 فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى, وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى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 أُسُلَيَتْ يتلو عليكم آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ ومن النُّورِ وَمَن يؤمن بالله ويعمل بِاللَّهِ يدخله صَالِحًا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 لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا الله, الله أكبر Zemm'n Allahu limen hamida. Rabbana wala kalhamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.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 نبي يلم تحرم ما حل الله لك كتب تغيم رضات ازواجك والله هو الفور الرحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما, نباها فلما نبات به وأظهره الله عليه عرف بعضه عرف بعضه وأعرض عن بعض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 فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه ان طلقك ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات, تائبات عابدات سائحات سائحات ثيبات وأبكارا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 واغفر لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ واغلظ عَلَيْهِمْ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 وقيل دخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بن لي, لي عندك بيتا في الجنة ونجني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 وكانت من القانتين الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 الله أكبر الله أكبر Assalamu alaykum wa rahmatullah Assalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaykum wa rahmatullah Assalamu alaikum wa rahmatullah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 عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا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 عن أبي مسعود الأنصري رضي الله عنه قال لما أمرنا بالصدقه كنا نتحامل فجاء أبو عقيل بنصف صاع وجاء إنسان بأكثر منه فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقه هذا وما فعل هذا الآخر إلا رئاء فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية متفق عليه قوله نتحامل يحمل بعضنا لبعض بالاجره وقوله بنصف صاع يساوي ستمائه غرام من الشعير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن ابي سلول جاء ابنه عبد الله بن عبد الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله ان يعطيه قميصه يكفن فيه اباه فاعطاه ثم ساله ان يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقام عمر فاخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اتصلي عليه وقد نهاك الله ان تصلي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم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 عن خباب بن الارت رضي الله عنه قال كنت قينا في الجاهليه وكان لي على العاص بن وائل دراهم فاتيته اتقاضاه فقال لا اقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت لا والله لا اكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك قال فدعني حتى اموت ثم ابعث فاؤتا مالا وولدا ثم اقضيك فنزلت فرايت الذي كفر باياتنا وقال لا مالا وولدا الا يا متفق عليه قوله قينا حداتا وقوله اتقضاه اطلب منه قضاء ديني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 والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ثم فرق بينهما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان هلال بن اميه قذف امراته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينه او حد في ظهرك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 فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدل جساقين فهو لشريك ابن سحما. فجاءت به كذلك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 أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا ثم اتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو لحسن ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون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 دعا عليهم بسنين كسني يوسف فأصابهم قحط وجهد حتى جعل الرجل ينظر الى السماء فيرى بينه وبينها كهيئه الدخان من الجهد وحتى اكلوا العظام وفي روايه لهما فاخذتهم سنه حصت كل شيء حتى اكلوا الجلود والميته والجيف فاتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله استغفر لفظ البخاري استسق الله لمضر فإنهم قد هلكوا وفي رواية لهما فأته أبو سفيان فقال يا محمد إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم فقال لمضر إنك لجري فدع الله لهم فانزل الله عز وجل انا كاشف العذاب قليلا انكم عائدون فمطروا فلما اصابتهم الرفاهيه عادوا الى ما كانوا عليه فانزل الله عز وجل فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب اليم يوم نبطش البطشه الكبرى انا منتقمون يعني يوم بدر متفق عليه قوله كسني يوسف أي كسني أيام يوسف من القحط العام سبعة أعوام وقوله حصت اجتاحت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في قيام الليل ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم, ركعتين، ثم, ركعتين، ثم, ركعتين، ثم أوتر الحديث متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة زاد في رواية بركعتي الفجر يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثلاث عشرة ركعة يصلي ثماني ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والاقامه من صلاه الصبح رواه مسلم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال لارمقن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الليله فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين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 ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست تقرأ يا أيها المزمل فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في اول هذه السوره فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم واصحابه حولا وامسك الله خاتمتها إثني عشر شهرا في السماء حتى انزل الله في اخر هذه السوره التخفيف فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضه وسئلت عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنا نعد له سواكه وطهورة فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلب تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة فلما اسن نبي الله صلى الله عليه وسلم واخذ اللحم اوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الاول فتلك تسعه وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاه احب ان يداوم عليها وكان اذا غلبه نوم او وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا صلى ليلة إلى الصبح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال